وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غنة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومنعه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانجلنا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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عنا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبر يا أوفي الأرض وما نحن لكم بمؤمنين